أيها الأحبة في الله من جد وجد ومن زرع حصد ومن فاته الزرع وقت البذار لم يحصد سوى الندامة والبوار وليس والله للإنسان من عمره إلا ما قضاه في طاعة ربه واستودعه عملاً صالحاً يجده أحوج ما يكون إليه في يومٍ لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم وخير الناس من طال عمره وحسن عمله فملأ وقته بالطاعات وصرف حياته في المسارعة إلى الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات أما من ضاع عمره في اللهو والغفلات وأصبح عبدا للأهواء والشهوات وأسيراً للنزوات والرغبات فليس يحصد إلا الهم والندم إذا أنت لم تزرع وألفيت حاصدا ندمت على التفريق في زمن البدري غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا ومن كان هذا حاله في التفريط والإضاعة واتباع أهواء النفس وشهواتها المحرمة فقد طال عنائه وعظم بلاؤه وشقاؤه وبئس في الآخرة ثوابه وجزاء ذرهم يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فسوف يعلمون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوًا لهم أيها الإخوة والأخوات موضوع هذه المحاضرة كما اختاره الإخوة الفضلاء في هذا الجامع المبارك جامع الراجح في الرياض هو دعوة إلى التوبة فلما الحديث في هذا الموضوع؟ إن الحديث عن التوبة والتذكير بها أيها الأحبة يدعو له أسباب كثيرة أهمها أولا أن التوبة من أوجب الواجبات وأعلى المقامات بل هي واجبة في كل وقت ومن كل ذنب فإن الواجب على العبد أن يقيم نفسه على طاعة الله تعالى وأن يجنبها معصيته ومخالفة أمره كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون السبب الثاني أن المعاصي بأنواعها هي سبب الإثم والشؤم والعقوبات العاجلة في الدنيا وفي الآخرة فإنه ما من شر وبلاء وفتنة ونقص وضرر إلا وسببه المعاصي والسيّات وأهل البلاء حقيقة هم أهل المعاصي وإن عوف يتبدانهم وتنعم ظواهرهم وتمرغوا في أعطاف النعيم وحصل لهم من متع الدنيا وشهواتها ما أرادوا وتأمل في وجوه أولئك العصاة المسرفين على أنفسهم بالمعاصي ممن ابتلاهم الله عز وجل بالغنى ووسع لهم في الرزق وحققوا من الشهوات الدنيوية والنزوات الشيطانية ما أراد إنك تجد الشقاء يعتصر قلوبهم والظلمة تعلو وجوههم فلا طمأنينة لهم ولا انشراح لصدورهم ولا راحة لقلوبهم وإن تنعمت ظواهرهم وركب المراكب الفارهة وتربعوا في البيوت الفاخرة وحققوا من منذات الدنيا وشهواتها ما أرادوا فإن الله عز وجل لم يجعل معصيته سبب لخير قط بل قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى فالجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان وعلى نفسها جنت براقش إذا الخاسر حقيقة والمبلو حقيقة والشقي حقيقة هو العاصي لربه المخالف لأمره ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا. ويقول الآخر فاستمسك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان وكل كسر فإن الدين جابره وما لكسر قناة الدين جبران ليست المصيبة أيها الأحبة أن يصاب الإنسان في بدنه أو أهله أو ماله من هذه المصائب التي لا يسلم منها أحد في هذه الدنيا فإن هذه المصائب مهما عظمت وشقت وآلمت وآذت فإنها لا تعد ولله الحمد أن تكون للمؤمن كفارة لذنوبه وسبباً لرفعة درجاته وكثرة حسناته وسبباً لقوة إيمانه ونجوئه إلى ربه وانكساره بين يديه فهو نعم فهي نعم في سورة نقم ومنح في سورة محن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ويقول صلى الله عليه وسلم وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخر بل قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه يصب منه ويقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب أي مرض ولا نصب أي تعب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا فكل ما يصاب به المؤمن كفارة دق أو جل صغر أم كبر؟ بل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب المنزلة للعبد المؤمن في الجنة هي المنزلة العالية الرفيعة لا يبلغها بعمله فيبتليه الله ويصبره أيام عليه بالابتلاء وبالصبر فيبتليه الله ويصبره حتى يبلغه إياها ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. حين يرى أهل العافية ما عد الله لأهل البلاء يعني من الدرجات العليا في الجنة لا تمنوا أنهم كانوا في الدنيا يقربون بالمقاره إذا ليست المصيبة أيها الأحبة أن يصاب المؤمن بأذن في بدنه أو أهله وعياله أو ماله ولكن المصيبة كل المصيبة والرزية كل الرزية أن يصاب في دينه وفي إيمانه وفي علاقته بربه من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض كل كسر مجبور إلا كسر الدين فإنه لا جابر له وكل خسارة مجبورة ومعوضة إلا خسارة الدين لأنه إذا, خسر إذا ذهب الدين وخسر الإنسان إيمانه وعلاقته بربه سبحانه خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسر هو ألا ذلك هو الخسران المبين وقد صدق القائل وكل كسر فإن الدين جابره وما لكسر قنات الدين جبرانه أن يعيش الإنسان أيها الأحبة في فقر وعوز وحاجة أو أن يكون في حالة مرض ومصيبة وبلية حسيرا كسيرا أو أن يعاني ما يعاني من تسلط الأعداء والحاسدين والحاقدين والشامتين أو أن يخفق في دراسة أو يخسر في تجارة أو غيرها لكنه يملك الإيمان وجسره منصور برب العالمين فهو والله في أهنى يعيش وأطيب حياة وما تزيده هذه المصائب والبلايا إلا رفعة وعزة وكرامة ودخرا عند رب العالمين في الدنيا وفي الاخره لكن ان يعيش منعما ظاهرا يحقق ما اراد من متع الدنيا ولا دائها لكنه محروم من الايمان والله انه في غايه الشقاء والحرمه بل إن هذه النعم التي ابتلي بها لا تزيده الا شقاء وبلاء ونكدا وقلق الم يقو ربنا عز وجل عن أولئك الكفار المبارزين لله بالمعاصي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا انظر يعذبهم بها بالمال والأولاد التي في من أجل النعم بل هي زينة الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ثم ماذا؟ وتزهق أنفسهم وهم كافرون ليت هذا العذاب والشقاء الذي يعانونه طيلة حياتهم في هذه الدنيا يعفيهم من عذاب الله في الآخر بل يموتون وهم كفار فيكون مآلهم إلى جهنم وبئس القرار أفرأيت إن متعناهم سنين مدة حياة في هذه الدنيا هذا لو فرض أنه سيعيش منعماً في حياة هنية سعيدة مباركة مع أنه لن يكون لأنه عاصي مبارز لله عز وجل بالمعاصي والفجور أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون الموت المحتوم وما بعده من جزاء وحساب وعذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ماذا يغني عن الإنسان أيها الأحبة تلذذوا في هذه الدنيا بهذه المعاصي والشهوات المحرمة إذا كانت هذه المعاصي هي سبيله إلى النار وقائده إلى جهنم وسخط الجبر ماذا تغني عن هذه الشهوات المحرمة إذا كان بسببها سيخلد في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كلما خبت زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لكن أين هؤلاء العصاء والمفرطون في جنب الله عن هذه الآيات ألا يؤمنون بالموت ألا يؤمنون بالجزاء والحساب ألا يعرفون شؤم هذه المعاصي وسوء عواقبها في الدنيا والآخرة إلى متى الإصرار على المعصية والغفلة وقسوة القلب ألا نعود إلى الله؟ ألا نثوب إلى رشدنا؟ ألا نصحح من أوضاعنا؟ من يضمن منكم لنفسه أيها الأحب أن يعيش إلى غد؟ بل من يضمن لنفسه أن يخرج من هذا المسجد حيا ألا استتخاه من عقاب الله وعذابه؟ ألا تعلم أن هذه المعاصي هي سبب سخط الجبار سبحانه؟ ألا تعلم أن عذابه شديد وأخذه أليم ونكاله لا يطاق؟ إذن فتب إلى الله إلى رشدك، عد إلى ربك صحح من أوضاعك احرص على تأمين مستقبلك الحقيقي عند الله في الآخرة ومن الأسباب التي تدعو للحديث في هذا الموضوع أيضا أن التوبة إلى الله عز وجل ركن ركين في صلاح الأفراد والمجتمعات والأمم وإن ما يصيب الناس والمجتمعات وما يصيب أمة الإسلام اليوم إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي والتفريط في جنب الله عز وجل، فالدعوة إلى التوبة إذن هي دعوة للمجتمع بأسره، وكل مخاطب بها باعتباره لبنة في هذا المجتمع المسلم يساهم بصلاحه وتقواه في صلاح أمته ومجتمعه. كما أن عليه كفلا عظيما مما يصيب أمته ومجتمعه من المحني والبلايا والمصائب وتسلط الأعداء بسبب ذنوبه ومخالفته لأمر ربه سبحانه. تأملوا هذا الحديث العجيب من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا بتوليت بهن وأعيدكم بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أصلفهم إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أصلفهم والذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المأونة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم إمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحرَّوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم إلا جعل الله بأسهم بينهم والحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه كما صححه الألباني وقد دل على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل ألم يقل ربنا سبحانه محذرا الأمم والمجتمعات من التمرد عليه والخروج عن طاعته ومنذرا لهم بشؤم بشؤ العاقبة وسوء المصير إذا لجوا في طغيانهم وأصروا على عصيانه يقول عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر الفساد في النفوس والزروع والثمار والبلاء الخاص والعام لماذا يا ربنا؟ قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر يشكو الناس اليوم من كثرة المصائب والبلايا العام من هذه الطواعين والأوجاع التي لم تكن معروفة من قبل من تسلل الأعداء وكثرة الحروب وإراقة الدماء من هذه الخسائر والنقص في الأموال والأنفس والثمرات والعجب أنهم يغفلون عن السبب ألا وهو معاصيهم وإجرامهم وما اخترفته أيديهم من معصية الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بسبب ما اكتسبته أيديهم وعملته جوارهم ويقول عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعفو عن كثير لو أن الله عز وجل يأخذ العباد بجميع ذنوبهم ومعاصيهم عاصيهم الأهل كهم عن بكرة أبيهم ولما بقي على ظهر الأرض أحد ألم يقل ربنا عز وجل ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل المسلمة إذا التوبة من الذنوب المعاصي سبب لفلاح هذه الأمة وصلاح أمرها وعزتها وسؤددها أيضاً من الأسباب التي تدعو للحديث في هذا الموضوع كثرة الفتن والمغريات والصوارف عن الخير في هذا الزمان لقد ابتلينا في زماننا اليوم بوسائل إفسادية إجرامية غزت الناس في عقر دورهم وأخذت تحرك فيهم كوامن شهواتهم وتأزهم إلى الفتن والمنكرات أزا وتدفعهم إليها دفع وبسببها فتن كثير من أهل الإسلام بل انتكس كثير من الأخيار والصالحين ومن أسر رفيعة الشأن ومعروفة بالصلاح والديالة والعلم والهداية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك في زمن لم تكن فيه هذه المغريات والمحن والفتن والصوارف عن الخير كما في زماننا اليوم وتسأله عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتخاف إني أسمعك؟ كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أفتخاف يا رسول الله قال وما لي لا أخاف وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه الفترة ويدعو ربه بالثبات على هذا الدين حتى الممات فكيف بنا نحن في هذا الزمن أيها الأحب أيضاً مما يدعو للحديث في هذا الموضوع دعوة إلى التوبة أن كل ابن آدم خطأ فكل الناس يخطئه هكذا جبلهم الله عز وجل ولا معصوم إلا من عصمه الله سبحانه كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إذن ما دام هذا من طبع البشر الخطأ والتقصير والوقوع في المعصية فواجب علينا التوبة إلى الله عز وجل المبادرة إليها بمجرد أن نقع في الذنب إياك إياك أن تسوف التوبة إياك إياك أن تتساهل في هذه المعصية التي عملتها ولو كانت من الصغائر لأن التهاون في الصغائر يصيرها كبائر والأمر كما قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم, أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات إذا عظم الإيمان في قلب العبد استبشع واستفضع الصغائر فضلاً عن كبائر الذنوب وعظامها ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يكاد أن يقع عليه هو خائف وجل من معصية الله ولو كانت صغيرة قال وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطال وهذا الذي يفسر لك إصرار بعض الناس على كبائر الذنوب وموبقاتها يسمع المواعظ تقرع قلبه وسمعه فلا يصيح ولا يستجيب ولا يرعو ولا يتوب إلى الله عز وجل يتهاون في الصلاة وهو يسمع قوله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا إلا من تاب وآمن وعمل عم وعمل صالحا فولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ثم لا يتوب يسمع هذا الوعيد والدعوة إلى التوبة ومع ذلك يصر على التهاون في الصلاة والتقصير فيها يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمه من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم لا يزال مصرا على الزنا والفحش والفجور والعيان بالله هذا والله من البلاء والأحب إذن إذا أخطأت وأذنبت فبادر بالتوبة فإن التوبة تجب ما قبلها ولله الحمد والمنه، وهي تزيل أثر المعصية في القلب وتمحوها من ديوان الحفظ للتوبة فضائل جمه وأسرارٌ بديعة وفوائد متعددةٌ عظيمة وبركات متنوعةٌ كثيرة ومنها ما يأتي أولاً أن التوبة هي سبب الفلاح والنجاح والتوفيق والفوز في الدنيا وفي الآخرة ألم يقل ربنا عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولعلَّ من الله عز وجل موجبة لعلكم تفلحون رتب الفلاح على التوبة إليه والإنابة إليه سبحانه ويقول سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإذا أحبَّ الله العبد وفقه للخير والفلاح في الدنيا والآخرة الأمر الثاني من فوائد التوبة أنها تكفر السيئات وتمحو أثرها في القلب وتزيلها من ديوان الحفظ. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فالتوبة تمحو الذنوب وتزيلها كأنها لم تكن بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنبنه ويقول لعمر بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها أيضا من فوائد التوبة وهي فائدة والله جد عظيمة جليلة أن التوبة تبدل السيئات إلى حسنات الله أكبر ما أحلم الله على عباده وما أعظم فضله عليهم يعصيه العبد يبارز بأنواع الموبقات والكبائر والذنوب ثم إذا تاب وصدق بالتوبة ليس فقط تغفر ذنوبه وتقال عثراته وتدمح زلاته بل تبدل سيئاته ولو كانت كأمثال الجبال إلى حسنات فما أكرمك يا رب وما أعظمك وما أحلمك على عبادك يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر تأمن هذه الذنوب العظامة أعظم الذنوب والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم ماذا؟ إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم يعجب الله الإنسان لمن يسمع هذا الفضل العظيم ثم يصر على معصية الله عز وجل ويأبى التوبة. من فوائد التوبة وثمراتها العظيمة أنها سبب للحياة الطيبة الكريمة والمتاع الحسن والقوة في البدن وزيادة الأمطار والإمداد بالأموال والبنين وقد دل على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله أذكر منها ما ياته قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمْتِعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا وَيَزِيدْكُم قُوَّةً إلى قُوَّتِكُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتِعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ الَّذِي ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ هُودٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إليه يرسل السماء عليكم ويزدكم قوة إلى قوتكم. يرسل السماء عليكم مدرارة. ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولا تتولوا مجرمين. وقال على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفر ربكم. إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارة. ويمددكم بأموال وبنين. ويجعل لكم جنات. ويجعل لكم أنهار. ولهذا إذا كنا نشكو من قلة الأمطار وحصول الجد والقحط والسنين أو كان منا من يشكو من قلة المال والفقر أو العقم وقلة الولد فعليه بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل فإنها مفتاح لكل خير وسبب لكل فلاح وبر ومن ثمرات التوبة وهو خامسها أن الله يحب التوبة ويحب التوابين فالتوبة عبادة من أجل العبادات وأكرمها وأحبها إلى الله عز وجل كما أن للتائبين عنده عز وجل محبة خاصة تقتضي منه سبحانه وتعالى توفيقهم وتسديدهم وتوسيع أرزاقهم وتيسير أمورهم ورفعة درجاتهم قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين السادس من ثمرات التوبة أن الله يفرح بتوبة التائبين أشد ما يكون الفرح سبحان الله تأمل هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لاللهم أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلت في أرض دوية مهلكة جدبة قاحله قال ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه فانثلتت منه وشربت فأخذ يعد وراءها وكلما أسرع أسرعت حتى سقط من شدة العطش والتعب فلما أيس منها مال إلى شجرة فحفر لنفسي حفرة ليموت فيها. ثم اضطجع ينتظر الموت في غاية الجوع والتعب والإجهاد والإعياء وغاية العطش وبينما هو كذلك وإذا براحلته تعود إليه حتى تقف عند رأسه فلما أمسك بخطامها وتمكن منه قام وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح تخيلوا أيها الأحبة عظم فرح هذا الرجل بهذه الراحلة بعد أن أشرف على الموت وأيقن الهلاك كيف عادت إليه ووضعت خطامها بين يديه الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل براحلته التي كانت سبب حياته ونجاته الأمر السابع الذي يظهر به أهمية التوبة وعظم شأنها وكثرة بركاتها وآثارها أن التوبة سبب لحصول النور والهداية في قلب العبد يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد ويقول عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ويبين عز وجل الفرق بين من تاب إلى الله وأناب واستقام وبينما من كان لا يزال مصرا على معصية الله تعالى ومحادته في تصوير بليغ عجيب يقول سبحانه أو من كان ميتا أي في ظلمات المعصية والضلال والبعد عن الله فحييناه أي بالإيمان والطاعة والاستقامة وجعل له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هل يستويان هذا الذي غارق في حمأة الذنوب والمعاصي؟ وفرط في جنب الله يستوي مع من تاب إلى الله فأنار الله بصيرته ووفقه وهدا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ثم يقارن بين التائبين المستقيمين وبين أولئك العاصين المفرطين فيقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يستوي والله الصالح والفاسد والمؤمن التقي والفاجر الشقي لا عند الله ولا عند الناس لا في الدنيا ولا في الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والعلم هو الخشية والتقوى ويقول عز وجل مقارنا بين هاتين الطائفتين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفيظن أولئك العصاة المفرطون في جنب الله أن يكونوا مثل أولئك الصالحين الطائعين المنيبين إلى الله لا والله لا يمكن أن يكونوا مثلهم لا في الدنيا ولا في الآخر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء حكمهم وخاب ظنهم وحُصبانهم إن كانوا يظنون هذا الأمر الثامن والأخير الذي أختم به في فوائد التوبة وثمراتها أن التوبة توجب للتائب آثارًا عجيبة من المقامات التي ربما لا يحصلها إلا بالتوبة فهي توجب له محبة الله تعالى وتعظيمه وتوقيره وخوفه ورجاءه وحمده وشكره والرضا عنه فينشأ عنها من أنواع النعيم واللذة والكرامة ما لا يستطيع العبد ذكر تفاصيله بل لا يزال العبد التائب إلى الله يتقلب في بركات التوبة وآثارها وثمراتها ما لم ينقضها أو يفسدها ومن ذلك أيضا تثرة اللجوء إلى الله والانكسار بين يديه وصدق التضرع إليه وحصول الذل والانكسار والخضوع لله عز وجل وهذا يدركه من أنعم الله عز وجل عليه بالتوبة أو من تأمل أحوال هؤلاء التائبين وكيف أن الله عز وجل منع عليهم بهذه النعمة من تعظيم الله عز وجل وتوقيره والحياء منه وصدق الذلة والانكسار بين يديه وإظهار الافتقار إليه وهذه عبادة جليلة هي أحب إلى الله عز وجل من كثير من الأعمال الظاهرة حتى وإن زادت على عبودية الذل والانكسار وإظهار الافتقار وإن زادت عليها بالكمية والقدر فالذل والانكسار وإظهار الافتقار إلى الله هو روح العبادة ولبها وأساسها ولأجل هذا كان ربنا عز وجل عند المنكسرة قلوبهم وكان العبد أقرب ما يكون من الله في حال السجود لأن السجود غاية في الذل والخضوع والانكسار وهذا والله من أعظم بركات التوبة وثمراتها أختموا بمسألة رابعة مهمة ألا وهي كيف السبيل إلى التوبة؟ وما الأسباب المعينة عليها؟ إن من أعظم الأسباب المعينة على التوبة أيها الأحبة أن يقارن العبد العاقل الموفق بين ما كان منه من حسنات وسيئات نعم أيها الأحبة كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وإن لنا فيما مضى من أعمالنا عبارة وفيما قدمنا من الأعمال عبادة وذكرى فما منا من أحد إلا وقد فعل خيرا وشره وأسلف معروفا منكرا وخلط عمل صالحا وآخر سيئا فلنقارن أيها الأحب بين ما كان منا من حسنات وسيئات لندرك فضل الطاعة على المعصية وحسن عواقب الطاعة وثمراتها في الدنيا وفي الآخرة أما الطاعة فإنها مهما كانت شاقة ومتعبة وتأخذ من الجهد والوقت ما تأخذ فإنه قد ذهب نصبها وتعبها وثبت عند الله عز وجل ثوابها وأجرها وسيجدها صاحبها أحوج ما يكون إليها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، سيجد هذه الطاعة مؤنس له في قبره وظل له يوم حشره وسبب لدخوله جنة ربه ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول قتادة رحمه الله من يتق الله. يكن الله معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل والحارس الذي لا ينام سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هذا هو ثمرة الطاعة أما المعصية فإن فاعلها قد يجد لذة حين اقترافها وفعلها، ولكنه ينسى أنها لذة موقوتة. سرعان ما تعقوبها الآهات والحسرات والألم والشُؤم العظيم والضرر الكبير الذي يلحقه في دنياه وآخرته، وفي عاجل أمره واجله. أما في الدنيا، فإنه يجد من الآهات والحسرات. والذلة والمهانة ومن ضيق الصدر ونكد العيش وقلة التوفيق وتعسير أموره عليه وحصول المهانة والذلة له عند الله عند الخلق ما هو أضعاف أضعاف ما وجده من تلك اللذة هذا فضلاً عما قد يصيبه بهذه المعصية في هذه الدنيا من العار والفظيحة أو العقوبات الدنيوية من الأمراض والأصاب والأصقام وتسلط الأعداء والفشل في الدراسة والتجارة والعمل وغير ذلك مع ما قد يقام عليه أيضا من حد أو تعزير وقد صدق القائل تفنى اللذادة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها. لا خير في لذة من بعدها النار ويقول الآخر إن أهنا عيشة قضيتها ذهبت لذتها والإثم حل والإثم حل ولهذا قال الله عز وجل محذرا من معصيته ومخالفة أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي ليحذروا أولئك المحدون لله حز وجل بالمعاصي أن تصيبهم فتنة أي زيغ في قلوبهم وضلال عن الحق وعماية بعد الهداية ليحذروا ولا يأمنوا مكر الله أن يسلب منهم أعظم نعمة وأجل منه ألا وهي نعمة الإيمان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فالمعاصي هي عدو الإيمان وهي بريد الكفر وهي سبب الشقاء والحرمان مع ما يحصر له أيضا من العقوبات الدنيوية وقد يكون من هذه العقوبات أن يسلط الأشرار والعصاه على أهله ومحارمه فلم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عفوا تعف نسائكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم فالجزاء من جنس العمل؟ يقول الشافعي رحمه ما أجمل ما قال عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزن بغير الدرهمي من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعاً سبل المودة عشت غير مكرمي لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقارن بين الحسنة والسيئة إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق وهذا كله دل عليه الكتاب والسنة وأكثف من هذا. بالحديث العظيم الجليل المشهور حيث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل انظر من أنت يا ابن آدم حتى يحتفي الله عز وجل بك هذه الحفاة ويذكرك في علياءه وأمام الملأ الأعلى إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يحبه العالم العلوي والسفلي الله عز وجل وجميع الخلائق هذا بعض أثر الطاعة وانظر مقابلة وإذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض نعوذ بالله من هذه الحال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم تطرح له البغضاء في الأرض يقول الحسن البصري عن هؤلاء العصاه المسرفين على أنفسهم بالمعاصي إنهم وإن تقطقت بهم الخيول وهملجت بهم البرادين. فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبا الله إلا أن يذل من عصاه. أما السبب الثاني من أسباب المعينة على التوبة والإقلاع عن الذم فهو الابتعاد عن رفاق السوء الذين يسيدون في الأرض ولا يصيحون. من أكبر الأسباب التي تجر الإنسان على معصية الله وتدخله. في المداخل المنكرة الفاحشة قرناء السوء ولأجل هذا قال الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لله وأولاهم بحفظ الله عز وجل ورعايته يقول الله له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي نفسك مع مصاحبة الأخيار الصالحين ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ثم يقول محذرا من صحبة الأشرار وقرناء السوء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي ضياعاً فلا هو في أمر دين ولا أمر دنيا إذا كان هذا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لله عز وجل فكيف بغيره من البشر فالإنسان يتأثر بخليله ويكتسب منه على مر الأيام والشهور شعر بذلك أم لم يشعر إذن لابد من الابتعاد عن البيئة الفاسدة وقرناء السوء الذين جرأوك على هذه المعصية أيضاً والأمر الآخر الحرص على مصاحبة الأخيار ومجالسته وحضور مجالس الذكر وحلقات التحفيظ والمحاضرات والدروس والاستماع إليها عبر الأشرطة والقنوات الصالحة مما يعينك بإذن الله على الاستقامة والطاعة من الأسباب المهمة جدا وأرى أن الوقت أخذ يداهمنا الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والحرص على إتمام الواجبات وإتباعها بما تقدر عليه من أنواع النوافل والمستحبات فإن الطاعة بإذن الله عاصم من المعصية وتعدي حدود الله وانتهاك محارمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد لما بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فالواجب على العبد أن يقيم نفسه على طاعة الله وأن يتقي الله حيثما كان فإن فرطت منه المعصية وغلبته نفسه الأمارة بالسوء فالواجب عليها أن يبادر إلى التوبة وأن يكثر من الحسنات والطاعات التي تمحو تلك الجرائم والسيئات وتزيل أثرها من القلب وتمحوها من ديوان الحفظة فإن الخير يرفع الشر والنور يزيل الظلمة والمرض يعالج بضده والحسنات يذهب للسيئات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتريبت الكبائر فإذا صدق الإنسان في توبته واجتهد فعل الطاعات فما أحراه بالقبول والإجابة وأن تكفر سيئاته وتقال عثراته وتدمح زلاته ألم يقل ربنا عز وجل وإني لغفاراً لمن تاب انظر هذا الشرط الأول وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولما أقسم إبليس على إغواء عباد الله وإغلالهم ماذا قال الله له قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الله أكبر اللهم اجعلنا من عبادك المقربين وأوليائك الصالحين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي إذن فارفع يدك عن عبادي وعباد الله عز وجل هم المتقون هم الذين عبدوا الله عز وجل بصدق كما أمر الله فإذا قوي إيمانك وكثرة طاعاتك كان هذا بإذن الله أعظم عاصم لك من الرجوع إلى المعصية والزلل والخطر بل إبليس لما أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يعلم أنه لا سبيل له على عباد الله المخلصين فالله أزلله المدافع عنه هو الحافظ لهم هو المثبت لدينهم وإيمانهم تأملوا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما وقع في تلك الفتنة العظيمة العصيبة التي لا يكاد يسلم منها أحد لو وقع فيها ما الذي عصمه من فتنة امرأة العزيز وهو شاب في غاية القوة والشهوة والرغبة وقوة الدافع ومع امرأة جميلة ذات منصب وفي بيتها وقد غلقت الأبواب ودعته إلى نفسها وما تركت سبيلا لإغوائه إلا فعلت وهو أيضا عبد لها مؤتمر بأمرها ما الذي عصمه وحفظه من ذلك إنها طاعته لله عز وجل قال سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لماذا؟ إنه من عباد المخلصة وما استخلصه الله عز وجل واصطفاه إلا لإخلاصه وصدقه مع الله ومما يعين أيضا على التوبة والثبات على دين الله عز وجل البعد عن أسباب الفتن والشهوات التي دعتك إلى هذا الشر والمنكر فابتعد عن أسباب الفتن أياً كانت فإن كان لديك في جوالك أو في مذكرتك أرقام لنساء أو قرناء سوء أو غير ذلك فامسحها جملة وتفصيلا، إن كان عندك صور محرمة اختزنتها في ذاكرة جوالك أو في حاسوبك فامسحها عاجلاً غير آجل لا تبقي منها شيئاً اقطع صلتك بمواطن الشبهات والشهوات والأسباب التي تدفعك على المنكر وتحرضك على الشر أيضاً ابتعد عن المواطن التي فيها فساد وإفساد إياك أن تنظر إلى هذه القنوات الهابطة إياك أن تذهب إلى مجامع النساء التي اختلط فيها الرجال بالنساء وقد يكون فيها من التبرج والسفور ما يدعو إلى المنكر والفاحشة إياك أن تجالس المدخنين وأصحاب الخمور والمخدرات إياك أن تجلس مع أهل الفحش والفجور حتى بالكلام وبذاءة النساء اقطع أسباب الفساد والمنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرنا من فتنة الدجال الدجال الذي صفاته أوضح من الشمس يكفي أنه مكتوب بين عينيه كافر وهو أعور والله عز وجل ليس بأعور كما قال عليه الصلاة والسلام مع ذلك قال من سمع بالدجال فلا يأتي إليه فإن الرجل يأتي إليه يظن أنه مؤمن فيفتن به فيفتن به إياك والتساهل في النظر الحرام والاستماع الحرام والجلوس في مجالس الحرام فإن هذا كله مما يسهل عليك أمر المعصية وربما كان سبب لانتكاستك ورجوعك عن توبتك والعياذ بالله. أيضا من الأسباب احرص على قراءة قصص التائبين والتائبات قديما وحديثا. أيضا أوصيك إذا كان قرناء السو يعرفون جوالك أن تغير رقم الجوال تماما. اقطعه اقطع الشر من أساسه. اقطع الشر من أساسه احرص أيضا وهذا من الأسباب المهمة على شغل وقتك بالأمور النافعة المفيدة لك في أمر دينك ودنياك إما بطلب علم أو حتى تجارة وطلب رزق أو رياضة مباحة النافعة فإن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهناك حقيقة أسباب ذكرت أكثر معشين سببا لكن أرى الوقت قد عنها لعل إن شاء الله كلها مجال آخر أسر الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه ورجائه وخشيته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يهدي الضال للمسلمين ويردهم إليه ردا جميلا وأن يغفر لنا ولوالدينا ونساء المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على بن محمد وعليه وصحبه أجمعين. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان دعوة للتوبة والتي أقيمت في جامع الراجحي بحي الجزيرة شرق الرياض ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان عضو هيئة حقوق الإنسان عرض فيها الشيخ أهمية الدعوة للتوبة ثم عرض الشيخ خمسة أسباب لطرح هذا العنوان ثم عرض شيخ بعد ذلك أن مما يعين على التوبة تذكر فضائلها وثمارها ومنها أنها سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة وسبب لتكفير السيئات كما أن الله عز وجل يفرح بتوبة التائبين كما أن التوبة سبب لحصول النور والهداية في قلب العبد وفي الختام عرض الشيخ عددا من السبل والأسباب المعينة على التوبة ختاما نشكركم على حسن استماعكم حتى الملتقى بكم في محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية